الحمد Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm-Din Iyaka n'abudu wa Iyaka n'asta'in Ihdina سرطَ الذينأَ العتَ الذين تَ لديهم غيرر الْمَغضوب بِعَلَيم وَلَ سبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامم رسلا منهم يكلوا عليهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذلك, ذلك فضل الله يؤتيه, الله يؤتيه من, يشاء من يشاء والله ذو الفضل, الفضل العظيم, العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم, ثم, لم, يحملوها ثم, يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا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 فتمَ مَ فتَمَنَ مََّ موتَائًا كُلنتُم صَصادقين وَلَا يتَمَن مَ النونَهُ أَبَدَ بِماَا قَمَ مَدهِم واللههُ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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتِ جَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَالَ Kul ma inda Allahi khayrun min الله lahu wa min at-tijara Wallahu khayrun raziqin Allah, Allah.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 وسم بهذاذا بهذا البد وأ تحل ل بذاذا البد واو وماولد لقد خلقون إنسان فيك بد أيحسب, أيحسب أن لن يقدر أن عليه أحد يقول أهل احتمال اللبدا أيحسب, أيحسب أن لم يره, يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فَلَقَدْ تَحَمَّلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا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 No, no. saada